ولا يستثنون تطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أم قرؤوا كتابية إني ظننت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أوتي كتابه بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهْ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهْ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ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 وَأَنَّ ظَلَنَ أَلَّن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنٌ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنُوا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرْساً شَدِيداً وَشُهُباً وَأَنَّ كُلَّنَا نَقُوُّهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعَ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدَ قُلْ إِنِّي لَن يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أنّ قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل وَمِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ